يسر سر شبكة تزيزهم الصوتية أن تقدم لكم. يا يا ولي عليك لي ولي يا خير لي دع الكشف الجليلة المالك المعبد محضار مالي الكون والدنيا ما بهلا مكان له أول ما كان تالي بالكاهد برب ما يبي له يقبل ويمضي قادر ما يبالي والخالب ما تفعل بلا موافعي لا يا واحد انفق السماء واتعالي من صعب كل الخلائق بيلا يا فارج الشيطان ضقال حوالي افرج العبدك يا مجي خليل